اذا فنحن في جمادى الثانيه وجمادى الثانية هذا العام في العام الثامن ذو شتاء بارد قارس يعني الان الفصل ليس فصل صيف انما هو فصل شتاء ذو برد قارس وبرودة الصحراء خاصة بالليل لا ترفع على احد فاستدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام أحد احد قادته هذا القائد ما غاب على رسول الله عليه الصلاة ما غاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام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 الأمر سيرسله خذ ثيابك وسلاحك ثم اتني قال فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر أي نظر إليه من فوق إليه فصعد في النظر ثم طعطأه فقال عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أبعثك على جيش ولا شك أن هنا قلب عمر العاص صار يرفرف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 ثم عمر ثم, عل... ثم عثمان ثم علي ثم أبو عبيد بن الجراح ذكر له عده من الصحابة فعد رجالا فسكت الأفضل أن أسكت علاج ما خافت أن يجعلني في آخرهم صور ما يذكرني جاء. فهنا قلت في نفسي لا أعود لمثلها أسأل عن هذا نخلط. كنت لبس بي يا على الأقل وكان متشهيد في غزوة ذات السلاسل الموت وأنا أظن أنني أفضل وأقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن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 كما نقول إحنا اوراق هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص فوجد ان ام ابيه اي جدته من ابيه من بلي من قضاع من, فهم من بلي من تلك المواد هذه كانت عاده الرسول عليه الصلاه والسلام كانت عادته اذا ارسل شخصا سريه او غزوه سريه يجعل عليها رجلا ان استوى الجميع في الكفاءه يعني عنده, عنده أمراء يصلحون كلهم لقياده هذه السريه ماذا يختار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 في أهل الشام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وقرون طويلة كان لا يزال أهل الشام يفتخرون بغزوة ذات السلاسل لأن قائدها وهو عمر بن العاص ينتمي أو تنتمي أوصوله إلى قضاعة التي هي على مشاريع الشام فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عادته يرسل جيشا نعم ينظر إلى أهم شيء وهو ثقوى الله تعالى والعلم بالثنون الحرب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 الاعلامات في المسجد بل وترى وتسمع كلمات التوديع بالمسجد ترى بلال بن رباح رضي الله تعالى أنه متغمدا ممسكا بسيفه يحمله أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا لو دخل أحدنا إلى المسجد في تلك اللاحظات ويقول هذا انقلاب يتشوف راشي في المسجد واقف وحاملون الراية وبيلالة بن رباح قدام الرسول الله عليه وسلم حامل السيف ما الذي حدث فتتعجب وفعلا حدث هذا دخل رجل.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 وإذا رايات سود تخفق رايات سوداء هي التي ذهبت إلى غزو شريعة ذات السلاس رايات سود تخفق وإذا بلال المتقلد سيفه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت ما شأن الناس جاء فمواله ما شأن الناس فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمر بن العاص شيء هز المدينة خاصة أنهم في شوق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 هنا توقف الجيش مع أن المعركة ما هيش هنا معركة في ذات السلاسل مازال تبعد عن المدينة بحوالي 700 كم وطيب لا تبعد كل هذه المدينة لماذا توقف عمر بن العاص شوف هذا الإنسان عجيب علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام درسا فتطبقه في الحال وهو الاختصاص وهذا ما ينقصنا هنا نحن المسلمين الاختصاص لابد من إنسان يختص في شيء ويعطى تلك المهمة في اختصاصه ويسلم إليه الأمر هنا عمر بن العاص توقف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 بهذه المواصفات لا يعرفون أحدا سوى لص لص لس. ماشي هذا ينفع لص ينفع يخدم الإسلام علاش لا أفضل من لص يهدم الإسلام خفنا اللصوص الشرفاء واللصوص آه كما نقول لص شريف تحدثنا عنهم عروه بن الورد والجماعة الذين كانوا يقطعون الطريق على الناس نعم لكنهم كانوا شوف يمسكون الشخص إذا وجدوا عنده عنده أكثر من مائة دينار نزعوا منه زائد على مائة دينار يقولوا روح دماغك مائة دينار مائة دينار يا حاج وإذا وجدوا إنسان لديه أقل من مائة دينار يجي دولا هاك روح هذا لص شريف على الأقل علاش ليش نقول لص شرير نضرب هذا دائما مثال في الزكاة في من تحنتوا عن الزكاة هذا لص خسيس يسرق شكون يسرق الفقراء حق الفقراء يسرق ولا يعطي الزكاة هذا لص خسيس مهم هذا لص سنرى حياة هو تائه في ضلال مبين عايش عايش على الجريمة وسترى فنه في الجريمة كي الناس عندهم فن في الجريمة مثل هذا الرجل قالوا نعرف لصا محترفا يعني إنسان مختص هذا عنده اختصاص شو في الاختصاص لصا محترفا مشهور يعني عنده صغيره دير بطاقات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 حتى نزلوا جبل طيئ، فقال عمر انظروا إلى رجل دليل بالطريق، من سينعرف؟ فقالوا ما نعلمه إلا رافع ابن عمر، فإنه كان ربيلا في الجاهلية. الربيل في الجاهلية من منفهمها؟ سأل أحد الرواة إبراهيم المهاجر سأل طارق بن الشهاب راوية رافع. قال ما معنى ربيلا في الجاهلية؟ قال الربيل هو اللص الذي يغزو القوم وحده. ده قافلة عميتين عبد يهجم وحده يدي لهم كل شيء صورة ده عجيب قال يغزو القافلة وحده فيسرق ما معهم وينصرف كيف له أن ينصرف سنر ويذكر لنا أحد الصحابة فنه في السرقة طبعا لن نتعلمه لكن لنعرف كيف يتحول الشخص يعرفه بعض أساليبه في البقاء حياً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 فأبى أن يأكله ثم أتيت به أبى عبيلس بن الجراح فقال مثل ما قال عمر بن الخطاب وأبى أن يأكل قال فيه وقد تعجلت أجرك قد تعجلت أجرك لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة لماذا ترك الأكل من هذه الذبيحة انها مذبوحة فيحتمل أنهم ما أكلوا لأنها ذبيحة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 يرضى بما تعطيه ولكن يذهب وقد جرح فيك يعني يبقى يشد لك العداوة إذن فالأفضل المسلمين أن يبنوا معامل... يبنوا معاملتهم على الوضوح كاذا هذه تعملوا بناتنا خاوة نعم خاوة لكن الإسلام جاء للإخوة وهو يأمرنا بأن نعين مثل هذه الأمور فيحتمل ويحتمل أنهم ما أردوا أن يأكلوا من شيء فعل في سبيل الله يعني المفروض درت حاجة في سبيل الله عاون الناس في سبيل الله فما رضوا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 السارقة في تلك الأجواء الباردة شديده البرودة تجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد كان دفقه أبو بكر الصديق دفق أبو بكر الصديق وعطفه كان يغمران ويغشيان هذا الرجل دك من الآن وأنت ترى هذا الرجل هكذا ينظر إلى ابي بكر الصديق طوال سفره ذهابا وإيابا ينظر إلى ابي بكر الصديق نظرة المتعجب المندهش منه ابو بكر كان يملا هذا الرجل دفئا وعطفا في ذلك الجو البارد واحس الرجل انه لم يعد يملك قلبه بحث عن قلبه فلم يجده لقد اصبح في ملك الصديق اذا سرقت ابي بكر الصديق انه اخذ قلبه منه وصار في يد ابي بكر الصديق كان الرجل ماخوذا به حتى ظن أنه نزل من السماء وفعلا أبو بكر صدير من قلوب ذاته نزل من السماء لكن وجوده مع رافع بن عمرو نزل من السماء ذلك ما حدثناه أبو بكر من الضحاة روى بسند صحيح عن رافع الطائي قال شوف كيف الله عز وجل يرسل أبو بكر من السماء لهذا الرجل قال رافع بن عمرو لما كانت غزوه ذات السلاسل قلت اللهم وفق لي رفيقا صالحا يقول اللهم وفق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 ينيمني على فراش وحده أين؟ مو في البيت. مو في البيت. في صحراء قاحلة. في ليلة شاتية باردة. والجوع يهتك بالجسم إنسان. ينهش شو الجسم إنسان؟ ينيمني على فراش. زد ويلبسني كساء له من أكس من أكسية فدك. كان عنده كساء طبعا العرب كانت تضع على نفسها كساء في البرد. مفتوح. ذي. شقين دي طرفين دي طرفين واحد منها عن الجهه وهذه من الجهة ثم يربط يربط الغني يربط بالجل يربط بأي شيء الذي المحتاج سنرى بماذا كان يربط أبو بكر الصديق رضي الله عنه طبعا لما يجن الليل وش يدير أبو بكر يغطي نفسه بشق ويعطي الآخر الشق وكان وكان له الحق أن يتغطى بجميع كسائه يفهم بالشقين معا قال فإذا أصبح لبسه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 نظافة طهارة صلاة حب أين هذا من تلك العيشة التي كان يعيشها من السطر والقتل والنهب والغدر والخمر وغير ذلك فالرجل تحول الآن صار يطمئن وهو لا يزال مندهشا بمن بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى بهذا الإحسان وانظر الإحسان ماذا يفعل بالناس ما فعل لو شيء عظيم؟ كان ينيب على فراشه ويغطيه بكسائه والآن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 وهم أن ينال منه فقال عمر لما لم يدع عمر الناس يوقد نارا ألا ترى الحدث مع أبي بكر ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم لماذا يمنع الناس أن يضرموا نارا فقال أبو بكر رضي الله تعالى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفتك عجيب أبو بكر والله رسول الله عليه طبعا ذكر رافع رافع في آ رافع دكت أبو بكر ويسمع بابي بكر وأفضل الناس يشوفه يطيع هذه الطاعة وخلاص يشوف فيه يطيح فقال أبو بكر والله بكر علي. رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا فنهاه أبو بكر وأخبره أنه لم يستعمله عليه الصلاة والسلام عليك إلا لعلمه بالحرب فهدا عمر شوف عمر صحيح أننا نذكر موقف عمر تلك الشديدة لكن رجع مجرد ما ذكره فهدا شوف كانه بحر كان يريد ان يفور وتثور امواجه لا هدا كأنه كانه لم يقل شيئا طبعا قلنا خلاص قلب رافع من شيء سورق خلاص ما كاش وقع. كان يشم رائحه قلبي في بابك الان ما هو هنا هو في عالم اخر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 أن يأذن لنا بإيقاد النار هي شو الطريق أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنك تقدم واشفع لنا عند هذا الأمير لعله يأذن لنا ألجأ. لجا نجأ نجأ الصحابة إلى أبي بكر وكلموه ليكلم عمرا وليخف عنهم بعض البرد فيها وصلها الزمهرير الذي يشق عظامهم الآن طبعا دلغ البرد بهم غاية فتوجه أبو بكر إلى عمرو بن العاص فكان رد الأمير أشد واقسى من الزمهرير قلت لك اليوم الصحابة استغرب نادي. كان رده أشد يستمع إلى رده يروي لنا أبو بكر من الضحاك عن عمرو بن العاص أنه منع الناس أن يوقدوا بليل نارا كانش نار فكلموا أبا بكر فقالوا كلمه لنا فقال عمرو إن كلمه زملوك إليه يعتمد عليك لتكلماني زملوك يعتمد عليك منه الزميل الزميل هو الذي تردفه خلفك تردفه خلفك يعتمد عليك للركوب زملوك إلي لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها حبيل السخن نعم فيها <تصفيق> لا يوقد أحد منهم نارا إلا ألقيته فيها سبحان الله رد عجل ولمن لأبي بكر شو مابو بكر أي لازم ترباح نتا نسير أما شيء غير نحمل سيف وضرب قا مشترك لا سير نشوف أنا أبو بكس بديك ماذا أكل هذا كراه في أبو مسكين الله رغد كراه في ابن عمار القاع يقول له من أنت من أنت حتى تكلمني هكذا ومن أنت حتى تنفرد بالرأي تعلم من أنا انا ثاني اثنين اذا ما في الغار اذ يقول صاحب لا تحزن أتدري من انا انا الذي وسيت النبي صلى الله عليه وسلم بمال أتعلم من انا أنا اول رجل اسلم اول بيت اسلم كل بيت كان قادر يقول انا من هاجرت مع رسول الله عليه وسلم لا أعطيت كل ما اجبدلوش ولا شيء ابو بكر انصاف وهذا امر ما دام ما كاش معصيه امر الى هذا الحد وصلت الصرامه بعمر بن العاص رضي الله تعالى الصرامة مهمة لم يأبه لحالهم وهو يراهم الآن أمامه تستك أسنانهم من البرد وتنخر عظامهم, عظامهم البرد ولم يبالي أيضا بالوساطة هذه التي تذرعوا بها وهو بكر الصديق ولا شك أن لدى عمر من المسور ما يقنع إن شاء الله تعالى له مسور لفعل هذا وقد كان على حق طول الخطة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 الناس تعرف العدد بتاع الجيش من النار لأن مثلا عشرة يجتمعوا على نار فمعنى ذلك أنهم يحسبوا مثلا ثلاثين نار مع تراهم ثلاث مئة يحسبوا ولا يريد أن يعرف أحد عدد جيش المسلمين لو عالم المهم أراد حفاظ على السرية التامة في نقربة الجيش وفي عدد الجيش قال أمرهم بالرجوع اسبروا على هذا البرد واستعدوا لنهار الغد فالليلة حبلى لا ندري ما الذي ستريده غدا لا ندري طبعا وقلوب المؤمنين في المدينة تكاد أن تقع في الأرض إنهم الآن يخشون أن يأتيهم الخبر بما اتى به أهل مؤتر المهم أشرقت شمس الغد وأشرقت مع ذلك الغد خطة عمر العاص وجاء الأمر بالهجوم بدأت المعركة لا يمكنك أن تصف هذه المعركة ما تقدرش يعني أنت تتحبجي توصف تتحبجي تقول وبدأت حتى تكتب انتهت حتى بعض المؤرخين تقرأ له عبارة ما وجدنا شيء يصف أغيره إلا أنه قال دوخهم حتى أقصى حتى أتى أقصى بلدهم دوخهم من أين خرج هذا الجيش وكيف يقاتل بهذه الطريقة ما هذه الخطة التي وضعوها يعني إغارة كالبرق رأينا مثلها في غزوك بين المصطلق إغار كلب. دوخهم حتى أتى أقصى بلادهم دخل في أقصى بلادهم فلقي بعدهم جمعا آخر فحمل عليه المسلمون حتى هربوا في البلاد وتفرقوا قضاع الآن لو جاء هرق الغدم ليطلب المدد من أهل قضاع لا يجدهم لا يجد قضاع أبدا تفرقت هربوا من ذلك المكان قال في تتمه حديث السابق ثم لقي العدو فهزمهم عمرو بن العاص عجيب وغنم المسلمون ما غانم كثيرا ولله الحمد ورأى عمرو بن العاص ما وعده رسول الله عليه الصلاه والسلام وما بشروا به تدركون وتتذكرون جيدا ما قاله عليه الصلاة والسلام له إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة وولت فلول الأعداء منهزمة ذليله يوم بعد خلاص هربوا وشترم بعد قال فاراد الصحابه ان يتبعوهم لماذا يتبعونه يقضوا عليهم زيد كلما قتلت شخص تاخذ سلبه تاخذ ما لديه فارادوا ان يتبعوهم فلم يدعهم عمرو بن العاص يطلبون العدو نهاهم عن متابعه الفارين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 الحياه الاسلاميه وهي الصلاه كان امام الصلاه يئتم به من من كان يئتم به في هذه الغزوه طوال الطريق طوال الطريق يعني 700 كيلو متر أيام ايام ذهابا عشرة ايام رجوعا ها ويأتم به من خير خلق الله على الاطلاق بعد النبي يئتم به ابو بكر يئتم به عمر يأتن به أبو عبيد بن الجراح وغيره من الصحابة رضو الله تعالى عنهم هؤلاء الذين سبقوه سنوات وسنوات إلى الإسلام ويحفظون أكثر منه من القرآن آية سورا وآيات يعني إذا أردت تجعل مقارنة بين عمرو بن العاص هو حديث عبد الإسلام لم يمضي على إسلام عام واحد فقط هذه الليلة في هذه الليلة الباردة خرج لي أمهم في صلاتهم صلاة الصبح كما أمهم في الليلة السابقة في الجهاد سبيل الله إلا أنه الليلة قد استيقظ محتلما على جنابه واستيقظ لاداء صلاة الفجر بالمسلمين وكان واجبا عليه يغتسل صح لازم يغتسل لكن البرد شديد والندى قد حوله شدة البرد حوله إلى جليد الماء حتى ولو سخنته فهو يؤلم أكثر من الحديد ولا لا في تكون أيام باردة مو مثل تكون برده سقيع الزمهرير لا شك أنه ما استطاع الاغتسال ولا ينفع تسخين الماء فماذا فعلت يا عمر يحدثونه نفسه في الحديث الذي رواه أبو جاود وأحمد قد رأينا في تفسير صورة النساء قال احتلمت في ليلة باردة احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت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 وضياعه وحيرته إلى الأمن والأمان المطلق في طريق العودة إلى المدينة توجه رافع إلى ببكر. الآن قضاعة سيذهب إلى المدينة مفترق الطرق وينتقى وينتقى وفي جبل طيق قبل أن يصل إلى طيق قال لازم نغتلني من الفرصة هذا ليطيحني شحن من مرة من اللي بدنا المسير وانا فلغض قال لابد أن أقترب منه وأسأله بعض الأشياء فوجد وسيد بش يقول القلب بتاعي سيتو يسرق له قلبه يعني القلب بتاعي فذهب اليه ليعطيه قلبه الذي اخذه منه فاذا به ولله الحمد يجد ذلك القلب حيا سقاه ابو بكر رضي الله تعالى بكلمات هي احلى واغلى واعظم كلام سمعه رافع بن عمرو الطائي في حياته كلها يقول لك قال رافع يكمل لنا حديثه السابق لجروا ابو بكر بن الضحاك والطبراني في معجمه الكبير قال لما قضينا غازاتنا وانتهينا إلى المكان الذي كنا خرجنا منه اي طيب توسمت أبا بكر أي قصدته رفته فأتيته فقلت يا صاحب الخلال سمعت كيف ناديه أفضل فيه بي تلك العالم يا صاحب الخلال إني توسمت أو توسمتك من بين أصحابك يا أخي أنت وحدك فقال أبو بكر ولا بال ولا بال بلي فعل فيه الأفعال ولما إيش ما درت لك ولما قال لتعلمني شفت قلت لك واسع يجلس إله ويعلمه قلت سيرذهب إله ويقول علمني كيف صرت تأخذ القلوب من صدور الناس قال لتعلمني فأتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم نحتاج شيء نحفظه شنو لي مثلكم مسلم فقال ابو بكر الصديق تحفظ أصابعك الخمس وإيش حبديهم ألكم كثر مش حبديهم لا شك إنه مشكلة نعم قال أحفظ ما أحفظ أحفظ أصابعي الخمس نعم طبعا لازم يخبيهم وإذا يديهم فقال نعم أحفظ أصابعي الخمس فقال اذن تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقيم الصلوات الخمس وان تؤتي الزكاه ان كان لك وان تحج البيت وتصوم رمضان حفظت قال نعم في فعل المجد. خمس اوموح هذه الاشياء التي يقوم عليها حتى تكون مثلنا قال واخرى نزيدك قال نعم لا تؤمرن على اثنين تكون امير على اثنين اشتاني من الامار فان اخذ وندام هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهل تكون الامرة الا فيكم يا اهل المدر, يعني اهل, المدر اهل المدن طبعا الامارة الخلافة لا شروط قال هل تكون الامارة الا فيكم يا اهل المدر اما من قريش فقال يوشك ان تفشوا حتى تبلغك ستنتشر الإمارة. الناس الإمارة ان ترى الحفاة الرعاء أه؟ أن ترى الحفاة العورات الرعاء أشاء هم يتطاون في البنيان هم رؤساء الناس كما رأينا لا تقوم ساحة حتى يملك الدنيا لك ابن لك قال ستفشو حتى تصل حتى تبلغك وتبلغ من هو دونك اكتفى رافع بهذه الكلمات. اكتفى بوسيط الصديق رضي الله تعالى وعتنقها اعتنق شد فيها وودع أصحابه رضي الله تعالى عنه في هذا المكان طيب ودعهم مؤمنا ودعهم بعدما أصبح مؤمنا بعد أن لقيهم وصاحبهم مشركا شوف لقيهم مشركا وصاحبه مشركا لكنه فارقهم مؤمنا ودعهم بغير القلب الذي لقيهم به في أرض في أرضه التي سيعيش فيها ويفتح فيها حياة جديدة بيضاء بالتوحيد الخالص وغاب الجيش عن ناظريه ولكنه ما غاب عن قلبه وعن ذاكرته طبعا حتى بعد مدة كي يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ويستخلف أبي بكر أبو بكر في يقول طبعا يقول لك كيف بسرأسه شكل الخليفة قالوا أبو بكر كيف هو قليلا تؤمرنا على اثنين فيكمل لنا ويقول لك فلقيت أبو بكر بعدما استخلف فقلت له كنت لقيتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا قال أبوك عرفت أبو ينكر ما ينكر عرفت قال كنت نهيتني عن الإمارة ثم ركبت أعظم من ذلك امه محمد صلى الله عليه وسلم ترك أمير على امه محمد فقال نعم, نعم. ومن لم يقم فيها بكتاب الله فعليه بهلة الله أي لعنة الله من لم يقم فيها بكتاب الله فعليه لعنة الله إذن المقصود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 وجيشه الذي دوخ قضاعه وما حولها عاد ليؤكد للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة تلك الفراسة عندما قال نعم المال الصالح الرجل الصالح لكن صراح القائد لا يعني السكوت عن أخطائه فقد وجد عمر بن عاص شكاوى ضده عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت هذه الشكوى مشروعة سائغة جائزة شيء يعني من قبل إفساد هي تمس مصالح الأمة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 الجيش من الغناء طبعا الإنسان الذي يشكوه يقوش. قالنا ما تلحقوش العدو أنا من الغناء كيف قال لا تلحقوا بالعدو لماذا منعته من ذلك والثالثة لماذا صليت بالجيش وأنت جنوب يكمل لنا عمر حديثه السابق فيقول فلما رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر وشكوه إليه وشكوني إليه فقال قلت يا رسول الله لولا كانوا قليلا 300 فكرهت أن يوقدوا فيستبين للعدو قلتهم شتو حكمه كنا قليلنا لو ضربنا نار من بالإقلاب بالاغلاق هذه وحده وكرهت أن يتتبع العدو وخفت أن يكون لهم مدد فيعطفوا على الناس يروحوا المكان من عندهم مدد تقول على بالك يروحوا المكان عندهم معسكر للمشركين يعطيفه أيميل علينا وهذا الذي حدث من مغزى مؤت لماذا الروم ما تبعوش المسلمين خافوا أن يكون لهم عدد إذا عندئذ قال فحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره عجب الرسول سمع أمره لا عجبه عندئذ أدرك الجميع بهذا ال... نسمع هذا ما... هو الذي كنت تريد نعم سمعوا سبب ذلك وسمعوا حمد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وأدرك الجميع بعد نظر رسول عليه الصلاة والسلام في اختيار جيوشه عرفوا كيف يختار النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لهم دهاء عمر عرفوا بي إنسان لا يتصرف إلا عن دراسة تخطئ لكن بقيت مسألة الصلاة ولماذا صليت بالناس وأنت جنوب سنى بدودك لنا احتلمت في ليلة باردة في غزوتي ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك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 في الاسلام اذا ثقه يعني اشرف الناس أشرف الناس في الجاهليه هم اشرف الناس في الاسلام خاصه اذا ثقه يعني اللي كان شريف في الجاهليه يزيد الاسلام شرف اللي يكون كريم في الجاهليه يزيد الاسلام كرم اللي يكون شجاع في الجاهليه يكون شجاع في الاسلام يزداد شجاعه متى بشرف اذا ثقه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 وصلنا ان شاء الله تعالى اسباب فتح مكه في المجلس القابل يوم الثلاثاء نكتفي بهذا القدر ليلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا لا. انت استغفرك واتوب اليك